بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك المذي خلق خلق الإنسان العلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ذي القلم علم الإنسان ما لم يعلم كما إلا الإنسان ليضغى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 بأن الله نرى كلا فإلا لنتهن نصف عن من ناصرة, ناصرة ناصرة كاذبة خاطئة فلندعوا لا ديها فلندعوا لا ديها فَلَا لَا تَضْحَ وَاسْجُدْ وَقُمْ